رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لكم إِن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالُوا إِا إِى رَبِّنَا مُن قَلِبُون وَماَا تَنقِمُ مِا إِللاا أَنْ آممَن بِآياتاتِ رَبِّنَا لََّا جَاءَتْنَا رَبنَا أَفرْرِقْ عَلَنَا صَبَرٌ وَتَوَفَّنَا مُسلْلِمِين وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك واهلها هتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون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 أَعُوذُ نَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ أَسَارَبُّكُم أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصُّ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمم والضفادع والدم آيات والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وَلََّ وَق عَلَهِ مُّجَزُ قالَاوا ياَا مسَدُُ لناَا رَبكَ بِمَا أَهدَ عِندَك لإِنك شَفَْعََّّجزَ عن لَ نُؤمنَِّ لك وَلا نُرسِلا النَّماءك وَلا نُْرسِلا إسرائيل فلما كَشَفْنَا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم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 بَن إسرلَ بِمَا صَبروا وَدَمَّرن مَا كانَ يَصْنَعُ في الرون وَقَمُهُ وَمَا كانوا وَمَا كانَوا يعِش جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم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 قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ الْفِرْعَوْنِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم